اذ قالت الملائكه يا مريم ان الله يبشرك بكرمه منه اسمه المسيح عيسى بن مريم اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا ولا ومن المقربين